جرنا جميعا خير ويجعل الكلام في الخير والبركة ويعني لو كان في تقصير ولا شيء سمحونا على التقصير في حقكم طبعا قلة الإمكانيات المتاحة من مكان للجلوس وصبورة وكده يعني فوصلنا إلى حكم المفتثنى بإلا ابتداء نعرف أن أسلوب الاستثناء يتكون من مما يتكون يتكون من أداة تتوسط، ثم قبل الأداء المستثنى منه، وبعد الأداء المستثنى. حضر الطلاب إلا طالبا حضر الطلاب إلا طالباً. نسم هذا الاسلوب؟ اسلوب استثناء. أين الأداء؟ إلا. أين المستثنى منه؟ الطلاب. وأين المستثنى؟ طالب. إذا كان المستثنى منه موجودا يسمى هذا الاسلوب اسلوب تام فكلمة تام تعني أن المستثنى منه موجود وكلمة مثبت أو موجب تعني أن هذا الكلام غير منفي فحضر الطلاب إلا طالبا هذا الكلام يسمى اسلوب استثناء نوعه تام مثبت أو تام موجب طيب إذا كان الكلام تاما مثبتا الاسم الواقع بعد الأداة بعد إلا يعرب مستثنى واجب النصب أقول حضر الطلاب إلا طالبا كلمة طالبا تعرب مستثنى واجب النصب قرأت الصحف إلا صحيفة فكلمة صحيفة تعرب مستثنى واجب النصب حضر الأصدقاء إلا صديقا فصديقا تعرب مستثنى واجب النصب لأن الكلام تام وإيه؟ ومثبت أو تام وموجب طيب هو هو المثال هو هو المثال ولكن زودتنا فيه قلت ما حضر الطلاب إلا طالبا ما حضر الطلاب إلا طالبا أين أداة الاستثناء؟ إلا أين المستثنى منه؟ الطلاب سبق الفعل بأداة أو إيه حرف اللي هي النافي ما يسمى هذا الكلام تاما منفيا تاما منفيا طب الاسم الواقع بعد إلا كيف يعرب؟ يعرب مستثنى جائز النصب أو بدل بدل يقول لك جواز النصب والإبدال أو جواز النصب والاتباع طب البدل هيبقى مرفوع على منصوب أنظر إلى المبدل منه ما حضر الطلاب بو, بو. إلا طاله بن يبقى تنفع بن وتنفع بن عشان كده لو أنت بتسمع قرآن تسمع القربي يقرأ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وشوية يقول لك ولا يلتفت منكم إِلَّا أَمْرَأَتُكْ مَرَّتَكْ وَمَرَّتُكْ تاب ليه؟ من عنده كده؟ ده مستثنى جائز تام منفي فالاسم الواقع بعد إلا يعرب يا جائز النصب يا بدل فالذي قال امرأتك يبقى مستثنى جائز النصب والذي قرأها امرأتك يبقى العرابها على إنها ايه؟ بدل مرفوع من كلمة احد اذا اذا كان الكلام تاما مثبتا. تم يعني ايه? تم يعني ايه? لا تم يعني ايه? المستثنى منه موجود. مثبت يعني ايه? يعني غير منفل. طب اذا كان الكلام تاما ومثبتا الاسم الواقع بعد ان يعرب? واجب النصب. طيب ما حضر الطلاب الا طالبا او طالب. ما اسم هذا الاسلوب? منفي ما معنى كلمة تام المستثنى منه موجود ما معنى كلمة منفي سبق بنفي يبقى الاسم الواقع بعد إلا يعرب جائز النصب والاتباع جائز النصب والإتباع نعم نعم ده فاهم موضوع كبير ده وجه من الوجوه طيب ما حضر إلا طالب إلا سقط من الكلام يبقى الكلام اسمه ناقص كلام اسمه ناقص يبقى المستثنى منه وش موجود طيب ما نفي يبقى الكلام ناقص وإيه ومنفي كيف يعرى الاسم الواقع بعد إلا قال لك يعرى بالاسم الواقع بعد إلا حسب موقعه في الجملة تقول يا دي الصعوبة حسب موقعه في الجملة دي مشكل ليست مشكلة آتي على ما وألغيه وآتي على إلا وألغيه يقول الحضرة طالب يبقى طالب يعرفها فاعل مرفوع بالضم سهلة ما على الرسول إلا البلاغ إيه اللي سقط من الجملة المستثنى منه خلاص طيب الاسم اسم الواقع بعد إيه يا رب حسب موقعه تصير أصل الجملة على الرسول البلاغ جره مجرور خبر مقدم والبلاغ يبقى أصل الآية البلاغ على الرسول إذن الكلام تم مثبت تم يعني ايه? يعني المستثنى منه موجود. مثبت يعني ايه? غير منفي. يبقى الاسم الواقع بعد الا يعرب? واجب النصر. هو هو المثال. ولكن ما حضر الطلاب الا طالب. مستثنى منه موجود يبقى الكلام تام. وسبق بادات? يبقى الكلام تام ومنفي? يبقى اللي بعد الا جواز النصب والاتباع. خلاص? طيب. ما حضر الا طالب. ما حضر الا طالب جواز النصب والاتباع والاتباع لا الاتباع او الابداء اللي بدأت سهل ما اللي تنزي بعض لاني تعرب ايه بدل ما حضر الا طالب ايه اللي مش موجود المستسلم انه بل كلام اسمه ناقص طيب كيف يعرب يعرب حسب موقعه في الجملة ما وما ارسلناك الا رحمة وما اكتب المثال ده وما ارسلناك الا رحمة عايز اعرف كلمة رحمة ها اسأل نفسك الكلام ده اسمه كلام ايه المستثنى منه موجود يبقى الكلام اسمه ناقص وسبق بنفي يبقى ناقص ومنفي يبقى رحمة انتقرب حسب موقعها شيل ما الا تبقى ارسلناك تبقى رحمة انتقرب ايه اللي قال تمييز فكر كويس واللي قال مفعول به فكر كويس واللي قال مفعول لأجله أحسن واحد فكر طب ليه انهم ما فكروا كويس لأنهم أقول لك وما أرسلناك إلا رحمة وما فيش حد قال لي فاعل يبقى هو الرجل فكر في المنصوبات صح فكر صح هي دي كلمة منصوبة يبقى حتى ما جاء أقول هقول منصوب طيب قلنا إن المفعول لأجله وإجابة عن سؤال يبدأ به ضع يدك على كلمة رحمة ويسأل نفسك سؤال لماذا أرسلناك؟ إيبا رحمة أعربها مفعول لأجل وبرك الله فيك وحصن الله إليك وصلت إذن إذا كان الكلام متاما منفي مثبتا الاسم الوقع بعد إلا يعرب واجب النصب إذا كان الكلام تاما منفيا ما بعد إلا يعرب جواز النصب والإتباع إذا كان الكلام ناقصا منفيا حسب موقعه في الجمل أعرف موقعه في الجمل إزاي؟ أشيل ماء وإلا أشيل ماء وإلا طيب اللي المعلومتين دول أو الثلاث معلومات دول وصلوا له نقول له درس الاستثناء انتهى ما وصلوا يقول لي عيد فاش أي مشكلة نهار دي آخر مرة آخر لقاء بكم وفي الجنة نلتقي إن شاء الله تعالى ربنا جمعنا يكون في الجنة ودار كرماته قلوا أمين ها. نعيد أما تيجي توصل سلوب الاستثناء يتكون من مستثنى منه وهو الاسم الواقع قبل الأداء ومستثنى وهو الواقع بعد الأداء ثم بعد ذلك في الوسط الأداء أول أداء نتحدث عنها هي إلا الاستثناء بإلا فإذا كان الكلام المستثنى منه موجودا يسمى كلاما تاما طيب ما فيش قبل نفي يكون الكلام اسمه مثبت او موجب قالك تام ومثبت يبقى الاسم الواقع بعد الا يعرب مستثنى واجب النص اكلت الفاكهة الا نوعا اكلت الفاكهة الا نوعا ما النوع ده نوع من الايه؟ من الفاكهة حضر الطلاب الا طالبا قرأت القرآن الا جزءا قرأت القرآن إلا جزءاً فالجزء من القرآن يبقى المستثنى منه القرآن والكلام مثبت يبقى جزءاً تعرب مستثنى واجب النصب هو هو المثال نثبته ما حضر الطلاب إلا طالب إذ يده إذ والكلام ماله تام الكلام تام ومنفي يبقى اللي بعد إلا لإعرابيين جواز النصب وجواز الاتباع الاتباع هيعرب بدل فمنصوب ولا مجرور ولا مرفوع على حسب المبدل منه لو قلت ما حضر الطلاب اقول الا طالب بدل مرفوع ما قابلت الطلاب الا طالبا بدل منصوب ماشي خلاص طيب إذا كان الكلام واقصا ومنفيا يعرب حسب موقعه في الجملة أعرف موقعه في الجملة إزاي أحزف ما وإلا ما قابلت إلا طالبا أشيل ما وإلا قابلت طالبا تبع أعربها مفعول به مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح وصلت كده طيب الأداة الثانية هي غير وسوى غير وسوى اللي انتهينا وفهم الاستثناء بإلا يبقى درس الاستثناء كله انتهى أعيد كمان مرة الاستثناء الاستثناء مما يتكون مستثنى منه زائد الأداء زائد المستثنى وصلت حضر الطلاب إلا طالبا حضر الطلاب إلا طالبا أين المستثنى منه الطلاب وأين المستثنى وهذه الأداء إذا كان المستثنى منه موجود يكون الكلام تام مفيش نفي هنا يبقى الكلام مثبت فالكلام تام ومثبت يبقى لبعد إلا دا يعرب مستثنى واجب النصب وصل كده طيب تام زائد مثبت وتام يعني المستثنى منه موجود ومثبت يعني غير منفي الكلام تم ومثبت الاسم الواقع بعد إلا يعرب مستثنى واجب النصب والمثال حضر الطلاب إلا طالبا هو هو المثال ما حضر الطلاب إلا أين المستثنى منه؟ يبقى الكلام اسمه؟ تام وهنا صبخة بإيه؟ بنفي يبقى تام ومنفي يبقى اللي بعد إلا ده يعرب جائز النصب أو الإتباع طيب جواز النصب بقول طالبا والاتباع حضر الطلاب الا طالب يتنفع بن وتنفع بن ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك وامرأتك تك مستثنى جائز النصب تك ايه بدل مرفوع طيب الكلام ناقص ناقص يعني ايه المستثنى منه غير موجود من يعني ايه سبق بنفي يبقى الاسم الواقع بعد إلا يعرب حسب موقعه ما حضر الطلاب إلا طالب طيب كيف أعرف موقعه أجي على ما وإلا مع السلامة واجي على إلا وإلا مع السلامة يبقى حضر. لا ما حضر إلا طالب يبقى حضر طالب تبقى يعربها فاعل وما أرسلناك إلا رحمة أشيل ما وإلا أرسلناك رحمة مفعول لأجله ما على الرسول إلا البلاغ شيل ما وإلا أصلها البلاغ على الرسول يبقى خبر مقدم ومبتدا مؤخر وصلت صعب ولا سهلة طيب خليك معايا غير وسوى أداة استثناء خلي بالك غير وسوى ما بعدهما مضاف إليه يبقى أول تغيير أما ايه يجي في الامتحانه اللي ضاع غير ما كان إلا وغير ما يلزم أعمل ايه اللي بعد غير وسوى يعرب طب غير وسوى بقى يعربان اعراب الاسم الواقع بعد إلا يعني ايه انظر للمثال الأول حضر الطلاب إلا طالب أهل. حضر الطلاب إلا طالبا في الامتحان أقول لك ضع غير مكان إلا وغير ما يلزم خلي بالك معايا أدي إلا أحط مكانها خلاص اللي بعد غير يعرب يبقى طالبا ديها تعرب نخليها إيه طالبا طيب غير نفسها تعرب إيه ألا بإعراب الاسم الواقع بعد إيه دي كانت إيه واجب أم جاء حضرة فتحة وقول واجب النصب وطالب مضاف إليه وصلة دي غير وسوى ما بعدهما يعرب وغير وسوى نفسهم يعربوا إعراب الإسم الواقع بعد إلا انظر للمثال الثاني أهو. ما مستثنى واجب النصب يه بصلي كده ما حضر الطلاب إلا طالبا أو طالب طيب ضع غير مكان إلا مين مين غير وقولا واحدا هتبقى طالب أو طالب طالب وفتحة وضم فتحة على جواز النصب والضم على جواز الإتباع وصلة طيب نفس المثال مستسمى. ما حضر الا طالب. هعمل ايه? هضع غير مكان الا. مين يضع غير مكان الا? يلا يا رضا. غير. طالب اهيت. طيب. طالب كان اعرابها? فاعل. اضع ضم على اللي. يبقى سؤال اللي يجي في الامتحان لك ضع غير مكان الا لغير ما? يلزم. يبقى غير وسوى يعرابان اعراب الاسم الواقع? بعد الا وغير سوا نفسهم يعربهم يعربهم غير سوا نفسهم يعربوا اعراب يقرب الاسم الواقع بعد الا طب وغير سوا ما بعدهما يعرب طب ايه الفرق بين غير سوا في الاعراب إن سوا تقدر عليها الحركات يعني ترفع بضمه مقدره فتحة مقدره كسرة مقدره يبقى غيره ينفعوا الغيره غيره غيري أما سوى ما ينفعش أقول سوية سوية سوية يبقى ديت تعرب بعلامات مقدرة يبقى الفرق بين غير وسوى أن سوى تعرب بعلامات مقدرة خلاص وصله يبقى يتكون اسلوب الاستثناء من مستثنى منه هو الاسم الواقع قبل الأداة والأداة والمستثنى إذا كان الكلام تام مثبت يبقى الاسم الواقع بعدين لا يعرب واجب النصر تام منفي جائز النصب او بدل. ناقص منفي حسب موقعه في الجملة. خلاص? اللي وصلانه المعلومة دي دي تترتب على دي. غير وسوى يعربان يعراب الايه? يا اخوزان يعربان يعراب الاسم الواقع بعد الا. وما بعدهما مضاف اليه. حضر غير طالب. فاعل اه? فاعل. فاعل. ودي مضاف إليه. طيب. حتة الصغيرة دي خلي بالك معايا. عندي بعد كده. عدا. وخلا وحشا. دي اسمها ايه? ادوات استثناء. طيب انظر الى كده. لو انا اعتبرت عدا وخلا وحشا. حروف جر يبقى ما بعدهم اسم مجرور وصلة دي ولو انا اعتبرتهم افعال ماضية يبقى ما بعدهم مفعول به وصلة دي ازاي حضر الادباء عدا اديب وحطه لي خط تحت عدا، أدم خلي بالك معي أدم هنا أديب يبقى دي حرف إيه حرف جر ما لو اعتبرتها حرف جر يبقى رأي اسم إيه مجرور طب لو قلت حضر الأدباء عدا أديبا يبقى عدا فعل ماضي وأديبا مفعول به خلاص في الامتحان يقول قرأته الصحف عدا صحيفة وقال لي ما تحته خط اقول له لان دي منصوبة يبقى دي مفعول به طيب لو ترك الحركة وقال قرأت الصحف عدا صحيفة وفتح قوس وقال لك صحيفة اسم مجرور مفعول به الاثنين معا. يبقى اللي جابه ايه? الاثنين معا. لان تنفع هو ما شكلش. فعادة تنفع حرف جر واللي بعدها اسم مجرور وعادة تنفع فعل واللي بعدها مفعول به. يبقى عادة وخل وحشا. لو اعتبرناهم افعال حروف يالبعدها اسم مجرور. ولو اعتبرناها افعال يبقى وراها مفعول به. عندي بعد كده. خلا ما خلا وما عدا قولا واحدا أفعال وما بعدهم مفعول به وصلة دي ما خلا وما عدا دي أفعال وما بعدهم مفعول به يبقى عندي الاستثناء بإلا تام مثبت يبقى اللي بعد إلا واجب النصب. تم منفي جواز النصب والاتباع. ناقص منفي حسب موقعه في الجملة. غير وسوى. ما بعدهما يعرب مضاف اليه. وهما يعربان اعراب الاسم الواقع بعد الا. بعد كده دول قاعدتين ليعتبرهم جواب الاستثناء. عدا خلا حشا. لو اعتبرناهم حروف يبقى اللي بعدها اسمهما البلول. لو اعتبرناهم افعال يبقى اللي بعدها مفعول به أما ما عدا وما خلا دية أفعال قولا واحدا واللي بعدهم مفعول به وصل كده طيب اعلم أن للاسم الواقع بعد إلا ثلاثة أحوال الحالة الأولى وجوب النصب على الاستثناء خلي بالك من الألفاظ وانظر إلى الصبور وجوب النصب على الاستثناء الحالة الثانية جواز إتباعه لما قبل إلا على أنه بدل منه مع جواز نصبه على الاستثناء وصله الحالة الثالثة وجوب إجرائه على حسب ما يقتضيه العامل المزقور قبل إلا اللي هو حسب موقعه في الجملة يقول وبيان ذلك أن الكلام الذي قبل إلا إما يكون تاما موجبا، وإما أن يكون تاما منفيا وإما يكون ناقصا ولا يكون حينئذ إلا منفيا الكلام اللي على الصبورة أوضح كثيرا من اللي, فين؟ من اللي في الكتاب ومعنى كون الكلام السابق تاما أن يذكر فيه المستثنى منه نقول تم يعني إيه ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه ألا يذكر فيه المستثنى منه يبقى تم يعني إيه طب ناقص يعني إيه ومعنى كونه موجبا ألا يسبق نفي أو شبه نفي ماشي ومعنى كونه منفيا أن يسبق أحد هذه الأشياء فإذا كان الكلام السابق تاما موجبا إلى الحلل إيه؟ الأولى واجب نصب الاسم الواقع بعد إلا على الاستثناء نحو قولك قام القوم إلا زيدا أين المستثنى منه؟ طيب أين المستثنى؟ زيد وما حكم عرابه؟ كلام كام وموجب إذا واجب النصب وقولك خرج الناس إلا عمرا فزيدا وعمرا مستثنيان من كلام تام لذكر المستثنى منه وهو القوم في الأول والناس في الثاني والكلام مع ذلك موجب لعدم تقدم نفي أو شبه فوجب نصبهما وهذه الحالة الأولى خلاص وصله وإن كان الكلام السابق تاما منفيا الحالة الثانية تاما منفيا جاز فيه الإتباع على البدلية أو النصب على الاستثناء نحو قولك هو هو المثال ما قام القوم إلا زيد فزيد مستثنى من كلام تام لذكر المستثنى منه وهو القوم والكلام مع ذلك منفي لتقدم من نافيه فيجوز فيه الإتباع فنقول إلا زيد بالرفع لأن المستثنى منه مرفوع اللي هو مين القوم وبدل المرفوع مرفوع ويجوز فيه على قلة النصب على الاستثناء فنقول إلا زيدا وهي الحالة الثانية إذا الحالة الثانية الكلام تم ومنفي يجوز فيها إيه جواز النصب وجواز الإتباع وإذا كان الكلام السابق ناقصا والناقص لا يكون إلا منفيا كان المستثنى على حسب ما قبل إلا من العوامل أي يعرف حسب موقعه في الجمع اه منصوب يبقى منصوب زي اه ما اقول ما قابلت الطلاب ما قابلت الطلاب إلا محمدا ما الطلاب ما قابلت الطلاب مفعول به يبقى المستثنى ما ايه البدل هيبقى منصوب يقول منصوب ما قابلت الطلاب ما رأيت إلا عليا ما رأيت إلا عليا أين المستثنى منه؟ يبقى الكلام ناقص وصبق به إذا قلت ناقص يبقى من فيه نشيل ما هو إلا تتصير رأيت عليا تبقى مفعول وهذه هي الحالة الثالثة وصلت المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير وأقول الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الأربعة يجب جره بإضافة الأداة إليها بعمر مضاف أما الأداة نفسها فإنها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا على التفصيل الذي سبق فإذا كان الكلام تاما موجبا نصبتها وجوبا على الاستثناء نحو قام القوم غير زيد واذا كان الكلام تاما منفيا اتبعتا لما قبلها او نصبتها نحو ما يزورني احد غير الاخياري او غير الاخياري وصله غير وغيرو ده اللي احنا وضحناه بقولنا ان غير وسوى ما بعدهم يعرب مضاف اليه وغير وسوى نفسهم يعرب اعراب الاسم الواقع بعد تبقى غير وغيره وإن كان الكلام ناقصا منفيا أجريتها على حسب العوامل نحو لا تتصل بغير الأخيار لا تتصل بغير مجروره الأخيار مضافي المستثنى بعدى وأخوتها والمستثنى بخلا وعدى وحشا خلي بالك يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيد خ... قام القوم خلا زيدا تبقى خله دي اعرفها ايه فعل وزيدا ممتاز فضح قام القوم خلى زيد تبقى خلى حرف جر وزيد اسم مجرور خلاص طيب عندي بعد كده شروط اعمال لا عمل ان شروط اعمال لا عمل الا طبعا احنا لو خلصنا هيبقى احنا مطالبين بالكتاب كله فحنا ان شاء الله هناخد شروط اعمال لا عمل إنا ولو استطعنا نقضي النداء وده يكون آخر العهد بكم وربنا ايه يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال ماشي نمسح بعد اذنكم بس يقول شروط اعمال لا عمل إنا شروط اعمال لا عمل ان. دي شباب بيسموها لا النافية للجنس. لا النافية للجنس. اول شيء اعرفه اني لا النافية للجنس دي تعمل عمل ان. طيب واحد نبيه شوية. يقول لما هي بتعمل عمل إن ليه ما دخلوهاش مع إن ورياحونة. يبقى إن وأنك أن لكن لعل ليت ولا ولا لازم هم يزهون وتفرعات كثيرة. adam هم أفردواها. إذا هي تختلف عن من عن إن يبقى هي في العمل بتعمل عمل إن تعمل عمل إن هي إن بتعمل إيه. تنصب وترفع تنصب المبتدا وترفع الخبر يبقى لا تشتغل نفس الايه نفس الشغلة دي طيب هما ليه سموها لا النافيه للجنس اما اقول لا خائن محبوب لا الخائن محبوب في فرق في المعنى في فرق الفرق بارك الله فيك ايه المعنى الفرق ها ايه الفرق في المعنى انا بقول لا خائن محبوب لا الخائن محبوب الفرق في المعنى بقولك اتفضل أحسنت كلمة لا خائن محبوب نفينا الحب عن جنس الخائنين لا الخائن محبوب نفيت الحب عن خائن واحد وصلت عشان كده خلوه يسموها لا نفية للجنس لا نفية للجنس يبقى لابد أنا بنف الحب عن مين أقول لا طالب مقصر أنا نفيت التقصير عن جنس اكيد لو قلت للطالب مقصر يبقى انا نفيت التقصير عن ايه عن طالب واحد بس ده المعنى يبقى لا النافيه الجنس تعمل عمل ان ان بتعمل ايه ترفع المبتدا وتنصب الخبر طيب قال لك شروط اعمال لا النافية للجنس عمل ان لا بد ان يتوفر فيها شروط واحد أن يكون اسمها زائد خبرها نكرتي لا خائن محبوب خائن اسم لا ومحبوب خبر لا وده نكره وده نكر وصله أول شرط الشرط الثاني ألا يتقدم خبرها على اسمه لا في البيت رجل ولا امرأة لا في البيت ده خبر وده مبتدأ يبقى المفترض اقول لا راجل لا في البيت يبقى انها فقدت شرط ان خبرها تقدم على ايه? على اسمها. ثلاثة. الا تسبق بحرف جر الباء. لا تسبق الا بالباء. انت ناجح بلا شك. انت ناجح لا شك. الفرق ما بين الاثنين. دي اتنافية للجنس ودي غير نافية للجنس. وده جر ومجرور. يبقى شروط إعمال لأن نفي الجنس عمل إنا أن يكون اسمها وخبرها نكرتين ألا يتقدم الخبر على الاسم ألا تسبق وبعض العلماء قال لك أنت كل نفي الجنس أنت كل نفي الجنس إذن لو جيسوا ألف الامتحان بين نوع لا عاملة ولا مهمله خلي بالك من المعادلة دي لا زائد معرفة تساوي مهمله خلاص? اهو. لالطالب فاهم ولا المعلم. احد شو مفاهم? خلاص? يبقى لاجي وراها ايه? معرفة. يبقى نوع له هنا ايه? ملغاه مهملة. والطالب تقرأ بحسب موقعها في الجملة. الطالب مبتدأ وفاهم خبر والواو حرف عطف والمعلم معطوف. طيب لا زائد جر ومجرور تساوي مهمله برضه زي لا في الفصل طالب ولا معلم طيب لا زائد نكرة تساوي عامل لا مقصر محبوب خلاص يبقى نوع لا لا وراها معرفة تبقى ملغاء ومهملة. ولو انت لاحظت تجد اني لا اذا اغملت ايه اللي جرى فيها? شوف كده اذا اغملت كررت. ويعرب ما بعدها حسب موقفه الجملة. لا للطالب فاهمن ولا المعلم مبتدا خبر معطوف حرف عطف معتوف لا في الفصل طالب ولا معلم لا مقصراء محبوب لا مقصراء يبقى دي لانا الجنس تعمل عمل إن ومقصراء اسم لانا في الجنس منصوب علامة نصب الفتحة الزهيرة على آخره محبوب خبر لانا في الجنس مرفوع علامة رفعه لإيه الضم بصلة, بصلة طيب حتة كده ايه? سريعة. هل يجوز حذف خبر لان نفعل الجنس? هل يجوز حذف الخبر بتاع لان نفعل الجنس? قال لك يجوز يجوز حذف خبر لان نفعل الجنس? ازا فوهمة من السياق. ازا فوهمة من السياق. تروح تزور واحد مريض. تقول له ايه? لا بأس. مهلا دي نفعل الجنس. وبأس اسم لا. اين الخبر? مفهوم من السياق. تقديره? عليك. صح? لا بأس ايه? لا بأس عليك. تروح الوعدة تقول له انت ناجح. لا شك. طب فينا الخبر? في ذلك. يبقى مفهوم من السياق. يبقى يحذف خبر لان يفهل الجنس ازا فهمة من السياق مع كلمة لابد. لا شك. لا محالة. لا بأس قالوا لا ضير يجوز حذف خبر لا نفيه للجنس اذا فهم من السياق من السياق وغالبا مع كلمات لا بأس لا بد لا ضير لا محالة لا جرم لا شك ماشى شباب طيب عندي بعد ذلك احوال اسم لها وده سؤال مهم. احوال اسم لا اسم لا النافيال الجنس ينقسم الى ثلاثة اقسام. مفرد. مضاف. شبيه بالمضاف. خلي بالك من دي. مفرد اقول لا طالب مقصور مضاف أقول لا طالب علم مقصور شبيه لا طالبا للعلم مقصور في فرق؟ في طب تعال مع اللحظة اسم لا نافيه للجنس اذا كان مفرد يبنى على ما ينصب به يبقى لا طالبا طالب اسم لا نافيه للجنس مبني على الفتح في محل نصب يبقى ده هو مبني مبني على ما ينصب به ومقصر خبر مرفوع بالضم خلاص لا طالبا تن مقصرات طب طالبات اسم لا فيها الجسم مبني على الايه على الكسر في محل نصب يبقى يبنى على ما ينصب به اسم لا إذا كان مفرد يبنى على ما ينصب به يبقى لا طالبه مبني على الفتح في محل نصب لا طالبين مبني على الياء في محل ناصر. لا طالبات مبني على الكسر في محل ناصر. ودي اهم نقطة في المسألة دي. المضاف والشبيه بالمضاف منصوب. اقول لا نافية للجنس طالب اسم لا منصوب بالفتحة علم مضاف اليه مجرور بالكسرة مقصر خبر لا مرفوع بالضم. نفس الكلام اللي هنا هنا بس للعلم تكون جر ومجرور. وديه اسم لا منصوب ودي خبر لا مرفوع. خلاص يبدأ السؤال لا النافية للجنس. تعمل عمل إن إن بتعمل ايه? تنصب المبتدا وترفع الخبر. طيب ليه ما دخلوش لا معاها؟ إنه وأنك أن لكن لعل ليت لا قال لك لإني لا تعمل عمل إنها بشروط أي يكون اسمها وخبرها نكرتين قال يتقدم خبرها على اسمها أن تكون فيها للجنس قال لا بحرف جر الباء لو فقدت شرط من دول اللي يحصل فيها قال لك إذا فقدت شرط تكرر وتهمل وما بعده يقرب حسب موقعه في الجملة أحوال اسم لا مفرد ومضاف وشبيه مفرد يبنى على ما ينصب به مضاف وشبيه بالمضاف لو انت لاحظت الفرق بين المضاف وتشابه بالمضاف ان الشابه بالمضاف ما له. منون. منون. خلاص? ويحتاج الى ما بعده غالبا اللي بيقعده بيقاجره مجرور. خلاص? طيب. عنوم تاني. يقول باب لا اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا بشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا لا في الداري لا لا في الداري وأقول اعلم أن لن فعل جنس تعمل عمل إن فتنصب الاسم لفظا أو محلاً وترفع الخبر وهي لا تعمل هذا العمل وجوباً إلا بأربعة شروط الأول أن يكون اسمها نكرة الثاني أن يكون اسمها متصلا بها غير مفصول إذا أن لا يفصل بينها بين اسمها بفاصل أن يكون خبرها نكرة طبعا هو خلى الشرط الأول والثالث شرطين وما شرط واحد أن يكون اسمه خبرها نكرتين الرابع أن تتكرر ثم علم أن اسم لا على ثلاثة أنواع الأول المفرد والثاني المضاف إلى نكر والثالث الشبيه بالمضاف أما المفرد في هذا الباب وفي باب المنادة فهو ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف فيدخل فيه المثنى وجمع التكسير وجمع المذاكر وجمع المؤنث وحكمه دي مهمة أن يبنى على ما ينصب به فإذا كان نصبه الفتحة مبني على الفتح نحو لا رجل في الدار أقول لا نفي للجنس ورجل اسم لا الجنس للجنس ماله مبني على الفتح في محل نصب وإن كان نصبه بالياء وذلك المثنى وجمع المذاكر السالم بني على الياء لا رجلين في الدار وإن كان نصبه بالكسرة نياب عن الفتحة بني على الكسر نحو لا صالحات اليوم لا طبعاً نحن بنختلف مع مع المصنف الصالحات موجودين إلى أن تقوم الساعة ولك لا صالحات اليوم موفقينه؟ لا طبعاً مش موفقينه على هذا الكلام وأما المضاف فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها نحو لا طالب علم ممقوط وأما الشبيه وهو متصل به شيء من تمام معناه فمثل المضاف في الحكم أن ينصب الفتحة نحوه لا مستقيما حاله بين الناس لا مستقيما حاله بين الناس إذن لن نفيل الجنس فا مشكلة فا على الصبورة أسهل من الايه أسهل من الكتاب طيب ممكن نمسح بقى وناخد المنادة لا المنادة ونختم بيه المنادة هالنادي يا محمد نقول ايه يا محمد عندي المناده يا جماعة عشان اقول مناده لابد ان يسبق باداه نداء ويجوز حذف اداه النداء للقرب يوسف ايها الصديق التقدير يا يوسف يا محمد يا ابراهيم يا محمد أيا محمد هيا محمد يبقى اذا اتكلم عن النداء يبقى عندي اداه نداء يبقى النداء عايز اداه نداء ويجوز الحذف اذا كان قريب قريف في المكان أو قريب في المنزلة. طيب. والمنادى لأنواع في منادى على مفرد ومنادى مضاف ومنادى شبيه بالمضاف ومنادى نكرة مقصودة أو مقصودة ومنادى نكرة غير مقصودة. صح كده شغله؟ طيب. لو واحد بيغط في المسجد وبيقول يا غافلا يتمادى غدا عليك ينادى يا غافلا انتبه ممكن واحد في المسجد يقول له انت أصدني يقول له انت يا نعم أنا قلت يا غافلا فده اسمه نكرة ايه نكرة غير مقصودة يا سائقا لا تسرع دي نكرة غير مقصودة طب لو أنا ركب مع سائق وقلت له يا سائق لا تسرع يبقى ناكرة بس سنقصده هو. واحد اعمى عما ليتحسس هو ماشي. فسمع وقع اخدام. فقال يا رجلا خذ بيدي. ويقصد رجل معين. يقصد اي رجل فدي ناكرة غير مقصودة. طيب. يا صاحب الاذاني. يا صاحب الاذاني. ده اسمه ايه? مناد مضاف. يا صاحب الاذاني. يا شباب الإسلامي يبقى اسمها ايه منادى مضاف طيب يا محمد منادى على مفر طيب يا طالعا جبلا ده شبه بالايه بالمضاف وكل واحد من دول هنقوله اعربه ايه تسمع واحد في الخطبة الجمعة بيقول اهن يا مسلمون متم قرونا طيب ما نوع هذا النداء يبقى لازم افر وذا آخر العهد إن شاء الله مشان طول عليكم يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المنادى قال باب المنادى والمنادى خمسة أنواع المفرد العلم المفرد العلم والنكره المقصوده والنكره غير المقصوده والمضاف والشبيه بالمضاف المناد في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا وفي الصلاح النحاة هو المطلوب إقبال بياء أو إحدى أخواتها وأخوات ياء هي الهمزة نحو أزيد أقبل وأي أي إبراهيم تفهم وأي أي شجر الخابور ما لك مرقا وهيا نحو هيا محمد تعال ثم المنادى على خمسة أنواع يبقى أنواع النداء كم خمسة المفرد العلم أو العلم المفرد وقد مضى في باب لا تعريف المفرد والمفرد هو ما ليس جملة ولا ولا شيء في جملة مثاله يا محمد ويا فاطمة ويا محمدان ويا فاطمتان ويا محمدون ويا فاطمات يا مريم يا إبراهيم يا نوح يا هود يا صالح والوحيد اللي لمالوش يمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم ينادى باسمه في القرآن إلا يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها الرسول تعرب إيه وهنا إذا أردت أن أنادي ما فيه ال عايز نادي ما فيه أل كل مفائل فلام عايز ناديها الرجل الرجل أنا دي أقول إيه يا الرجل أما لا أقول لا ما ننفعش أشير منها حاجة أنا بقول كيف ننادي ما فيه ال ينادى بطريقتين يا أيها الرجل أو يا هذا الرجل يا أيها أو يا هذا يا أيها الرجل المعلم غيره يا أيها النبي يا أيها الرسول طيب إلا كلمة واحدة عندي كلمة ينادى عليها بياء بغير عيّت ولا بغير أيها ويا هذا هي الله لفظ الجلال الله لطريقة في النداء أول يا الله أو اللهم ها اللهم الميم عوض عن الياء المحذوف وفي بعض كلام العرب كانوا يجمعون بين اليا واللهم فكنت إذا ما حدث ألم قلت ياللهم ياللهم فجامعون بن ايه فسؤال يأتي في الامتحان كيف ننادي ما فيه ال كيف ننادي ما فيه ال اقول يا ايها ويا هذا طيب كيف ننادي رفض الجلاله يا بغير وسيطة يا الله او اللهم وورد عن العرب ياللهم ياللهم خلاص؟ لا نبي نقول إن العرب ندد بالاثنين يا الله وألله هما بغير يا ويالله هما جمعت بين الياء والإيه والميم ما هي ألله هما دي تعوض عن الياء والإيه المحذوفة وبعضهم جمع ما بين الياء والميم قد يحذف لأن يوسف أرد عن هذا أصل الكلام يا يوسف أرد عن هذا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان يا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان النكرة المقصودة وهي التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه نحو يا ظالم تريد واحد تريد واحدا بعين يا سائق يا غافل إذن يا غافل ويا غافلا الفرق ما بينهم في النداء يا غافل ناكرة مقصودة ويا غافلا ناكرة غير مقصودة يا غافل منادى مبني يا غافلا منادى منصور منادى منصور يبقى الناكرة المقصودة هي التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق ضيع عليه النكرة غير المقصودة وهي التي يقصد بها واحد غير معين نحو قول الواعظ يا غافلا تنبه فإنه لا يريد واحدا معينا بل يريد كل من يطلق عليه لفظ غافل يبقى نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة والمضاف يا طالب العلم يا شباب مصرى ولا مصري مصر ولا مصر يا جوزي الاثنين يا شباب الإسلام يا صاحب الكتاب يا أبناء الدعوة الشبيب المضاف متصل به شيء من تمام معناه سواء أكان هذا المتصل به مرفوعا نحو يا حميدا فعله أم كان منصوبا نحو يا حافظاً درسه أم كان مجرورا بحرف جر يتعلق به نحو يا محباً للخير يبقى الفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف إيه إن الشبيه بالمضاف منون ويتصل بشيء يتمم معناه طيب لو عايزنا نعمل سهم شكل مكون من خمس أسهم نقول علم مفرد مضاف شبيه بالمضاف ناكرة مقصودة ناكرة غير مقصودة بهذا الشكل الذي قلناه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة يبقى واحد وثلاثة مبني واثنين واحد واربعة مبني واثنين وثلاثة وخمسة معرب تيجي شوفها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وصل الشكل ده شباب يبقى واحد وأربعة مبني اثنين وتلاتة وخمسة معرب على مفرد أقول يا محمد يا محمدان يا محمدون مضاف يا شباب الإسلامي يا رجال الغدي شبه بالمضاف يا طالعا جبلا نكر مقصودة يا سائق. نكر غير مقصودة. يا سائقا. يا رجلا. خذ بيدي. يا غافلا. انتبه. واضح. الشكل كده? واضح. قال المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد يا رجل وصله والثلاثة الباقية منصوبة لا غير منصوبة لا غير يبقى واحد واربعة ما لهم نبنيين واثنين وثلاثة وخمسة وأقول إذا كان المنادى مفرداً أو نكر مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به فيا محمد مرفوع بإيه بالضم إذا ما ابنى على الضم في محل رافع رفع على نص رافع فإنه يبنى على الضم نحو يا محمد يا فاطمة يا رجل يا فاطمة وإن كان يرفع بالالف نياب عن الضمة وذلك المثنى فإنه يبنى على الألف يا محمدان يا فاطمتان وإن كان يرفع بالواو يبنى على الضمة وإن كان يبنى على الواو نحو يا محمدون وإذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيه بالمضاف فإنه ينصب الفتح يا جاهلا تعلم يا كسولا أقبل يا راغب المجد اعمل له ما نوع هذا النداء يا راغب المجد لا حرام عليه المنادى المضاف مكون من, من جزئين ناكرة ومعرفة ناكرة ومعرفة يا شباب الإسلامي يا أهل القرآني يبقى منادى منصوب والقرآن مضاف إليه يا شباب الأزهري يبقى شباب منادى مضاف منصوب والأزهر مضاف إليه يبقى المنادى المضاف مكون من جزئين نكره ومعرفة الأولاني مفتوح والتاني مكسور أي منادى يا صاحبة الكتابي ماشي يا رجل الموقفي في حد هنا رجل الموقف فيش فيش خالص كلكم ماشي يا راغب المجد اعمل له يا محب الرفعتي ثابر على السعي يا راغبا في السؤددي، يا راغبا يبقى منادأ ايه شبيه يا حريصا على الخير استقم يا حريصا على الخير استقم هنا تتوقف عقارب الساعة على الدوران ونختم معكم هذا العام أو هذا الفصل الدراسي سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فتابعون أحسنه وسامحونا على اي تقصير في حقكم يعني ايه يعني على حسب الإمكانيات المتاحة يعني نظام الامتحان ولا نقول الامتحان تعرفين عايزين النظام ولا الامتحان فتحهم الخكم خلصوا فتحهم الخكم ونقول لكم الامتحان طبعا ان شاء الله الامتحان يبقى اربع اسئلة كل سؤال عليه خمس وعشرين درجة السؤال الاولاني غالبا هيكون قطعة واستخرج منها قطعة واستخرج منها استخرج اسم استخرج فعل استفعل استخرج بدل، استخرج نعت، ممكن يكون القطعة ديّة فيها 25 استخراج، 25 استخراج يعني كل فقرة بخمس بدرجة، آه، إن شاء الله تكون حاجات واضحة جداً يعني، إن شاء الله يعني أنا بنفكر نخلي إيه نخلي القطعة يعني على الشيخ الحويني كده يعني، يعني مثلاً نقول الشيخ الحويني جاء الشيخ الحويني مثلاً. ونتكلم بقى وعمل وعمل وعمل فجاءة تقول لي جاء اقول لك فاعل تقول الشيخ اقول لك تقول الحيوان ينوعه كذا الدنيا بتدور بالشكل ده خلاص تجيب مفعول به تجيب, تجيب حال تجيب مش أتلاقي كده السؤال الثاني مثل لما يأتي جاء الشيخ وفعل ف... خلاص السؤال الثاني مثل لما يأتي مثل لما يأتي. فاعل مرفوع مفعول فاولهم بيه منصوب بال... مثلا بالكسرة فيه ما فاول منصوب بالكسرة فيه فيش منصوب بالكسرة خالص إيه؟ الله يبارك فيك جامع المؤنس تسال رأيت الأمهات قابلت الفتياء أي حاج إن الحسنات جامع المؤنس منصوب بالكسرة خلاص يبقى السؤال الثاني مثل لما يأتي ده مثال يعني فعل ان الافعال الخمسة مرفوع فعل منصوب اسم من الاسماء الخمسة مرفوع هيبقون ان شاء الله غالبا يكونوا خمس جمل او يعني غالبا نخلههم يا خمس جمل يا عشر جمل وكل جمل عليها درجتين او لو خلناها خمس جمل تبقى كل جملة عليها اربع درجات عشان او خمس درجات يبقى خمس وعشين درج والسؤال الثالث هيكون اختار مما بين الاقواس اختار مما بين الاقواس يعني البديل الاعراب يعني البديل للإعراب ممكن نجيب سؤال بقى مقالي أعرف المثلا ما الأسماء الخمسة وما إعرابها مع التمثيل آه. يعني سؤال مقالي يعني يعني ما الأسماء الخمسة وما إعرابها مع التمثيل ما جمع المذكر واعرابه مع التمثيل النعت يطابق منعوته في 4 من 10 اشرح هذه العباره مع التمثيل الناعة يطابق منعوته في اربعة من عشرة حاجات من اللي احنا اخذناها يعني ان شاء الله الامتحان يكون سهل ويسير وما فيش حاجة من اللي احنا ايه سؤال مقالي يعني سؤال مقالي على ايه اذكر اقسام النداء اذكر اقسام النداء مع التمثيل اتولي المنادة ينقسم الى الى خمسة اقسام منادى على المفرد منادى مضاف شبيه بالمضاف نكرة مقصودة نكرة غير مقصودة وكل واحدة كده اذكر احوال لان فيها للجنس مع التمثيل هتقول مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف صعب اي حد عنده استفسار ها؟ اي حد عنده نصيحة يعني احسن الله اليكم وربنا يجعل يعني يكتب لكم الاجر ويجعلكم من الطيبين الصالحين وإن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما قولوا قول هذا والسلام عليكم وعلى الله وبركاته بس ربنا يعينك ووفائك السلام عليكم وعلى الله وبركاته